بسم الله الرحمن الرحيم يسر إخوانكم في تسجيلات التجديد الإسلامية أن يضع بين أيديكم هذا الإصدار القيم والذي سجل على الهواء مباشرة من إذاعة التجديد الإسلامي سائلين المولى عز وجل أن يمتع بهذا الشريط الأمة ويزيل بها الغمة وجزا الله خيرا من اعان على نسخها وتوزيعها صلى ابداك كلامي وصلاه وسلامه المظلل بالغمام محمد رسول الله اما الان الان نترككم مع الشريعه اذا بسم الله الرحمن الرحيم اخواني الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ورحب بكم أجمل ترخيب ورحب بشيخ الدكتور محمد المساري الأمن العام لتنظيم التجيدي الإسلامي في برنامج حوار في قضية واليوم الاثنين السادس والعشرين من محرم عام 1426 الموافق للسابع من مارس عام 2005 حلقة اليوم هي الجوز الأول من سلسلة العمال الميدانية لعام 1426 2005 وهي بعنوان الاجتماع والمشاركة مدة هذا اللقاء ساعة ونصفنا سعدني داخلاتكم بإذن الله سبحانه وتعالى بعد الفاصل دكتور محمد أهلا وسهلا فيك تانية أسعب إذن هذه السلسلة الجديدة خاصة بالعمال الميدانية لهذه السنة دكتور قبل أن نستمع للإعلان أو لمعالم هذا هذه الخطة نأخذ بعض الأخبار العراقية ونهو دكتور الله إذن سنقرأ كالعادة في العنوين ومن عملاء سبحانه وتعالى تيسر لنا مراسل في الموصل بإذن الله سبحانه وتعالى غدا بإذن الله سنستمع لصوته بإذن الله وان كان يستمع لنا الآن فليعد نفسه ويجهز نفسه لأننا سنتصل عليه بعد البت المباشر لترتيب بعضهم إذن مقتل وإصابة أربع جنود إيطاليين في الناصرية وهذا يعلم الأحبار كما في التفصيل الآن يقول انفجرت عبو ناسفة في رت العسكري عسكري إيطالي مكوم من أربع آليات عسكرية مصفحة في مدينة الناصرية جنوب العراق مما أدى لأعطاب واحدة ومقتل بلديين إيطاليين وجوحثين أخير وذكر شهود عيان عن أهالي المنطقة أن عبو ناسفة زرعت على جانب أحد الطرف في منطقة أعلي الغربي تفصيلات أيضا أخرى على كل حال وفي الساعة الثالثة من هذا اليوم أيضا تم اعطاب عالية إيطالية ومقتل واصابت أربع جنود طليان حقين حقين. نعم وبالمناسبة الأخبار ذكرت اليوم أيضا أنه في مطار البصرة تم اكتشاف سيارة مفقخة مطار البصرة وهو قاعدة بريطانيا على كل حال انفجار سيارتين مفقختين يسفر عن المقتل 22 جنديا أمريكيا بكاركوك طبعا الصحفية التفصيلات كثيرة ولكن يكفينا الآن 22 الصحفية الإيطالية زعلانة وتعتبر اطلاق النار هذا يعني ليس حديثا عامر بل هو كمين وتفصيلات كثيرة والإيطاليين يعني خرجوا في مظاهرة إذن قناص عراقي إصطاد جنديا بريطانيا طقمس يعني علمه مدرعاته بالبصره وايضا في تفصيل ضرر الجنوب الان بدأ يسخن على على غير عاده وبالامس قتل بلغاري ووزاره الداخليه البلغاريه اليوم اصدرت بيان انه الجندي البلغاري قتل بجنوب نيران صديقه طبعا نيران الامريكيه ويما الامريكان فعلا اصيبوا بجنون او باضطرابات نفسية بحيث اصبحوا يقتلوا حتى خلفائهم إذن من الأخبار أيضا والأخبار حقيقة كثيرة ونحن ننتقي يعني فقط انتقاء إذن سنحتفي بهذا ولكن أيضا دفعنا أحد المساجد المقاومة تشتبك مع الاحتلال وتقتل 14 جنديا أمريكيا بالدورة وبالأمس أيضا بث الجيش الإسلامي في العراق شريط فيديو يظهر يعني تمزيق سبعة من الجنود الأمريكان وقفوا على على لغم تقريباً وتمتفجيرها عن بعد واحتفظنا بهذا المقطع على أن نبثوا في يوم من العيام بإذن الله سبحانه وتعالى إذا نكتفي بهذه الباقة من الأخبار وان كانت الاخبار أكثر من أن تحصى إذن دكتور نستمع الآن للأخبار نعم نستمل المقطع الآن أو تحب دكتور أن تعلق على أمر ولا شيء لا نحتوى أن نستمع الأرض. جميل جدا الآن سنستمع إلى, إلى هذا الوصل الصوتي او الإعلان الصوتي وهو يعني بالمناسبة نحن ندعو الجميع باني مسجل هذه الوصلة يعني من سبع دقائق تقريبا عبارة عن برنامج الأعمال الميدانية السنوي لتنظيم التجديد لهذا العام بطبيعة الحال فلذلك نحن نود من الجميع قطع هذا السبع دقائق وتحويلها بحيث يعني يتم تداولها عبر الجوال او عبر أي وسيلة من الوسائل وسيكون بهذه الصيغة بإذن الله على موقع الانتظام ولكن من استطاع أن يعني يحوله بنفسه فليفعله إذن نستمع الآن سويا ثم دعيك الرقاد إنه الإسلام عاد في <تصفيق> سبيل الله قد سرنا وأعلمنا الإخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمناسبة إتمام إذاعة التجديد الإسلامي عامها الأول لنا بعض الوصايا الهامة أولا الدعاء لإخوانكم في تنظيم التجديد الإسلامي بالتوفيق والسداد والأجر والمثوبة مع دوام النقد والتقويم والنصيحة ثانيا الاستماع بتماع لفهم ما يبث من برامج مع المداخلة بالصوت أو الكتابة لإثراء النقاش وفي أثناء التداخل لا بد من التركيز في الموضوع وعدم التشتت والمحافظة على الوقت ثالثا المشاركة في تلخيص المواد وتفريغها بعد الاتصال بنا للتنسيق مسبقا وكذلك المساعدة في ترجمة أدبيات التنظيم من كتب وأبحاث ومواد أخرى إلى شتى اللغات العالمية والإسلامية كالإنجليزية والأردو والملاوية وغيرها رابعا اقتناء كتب التنظيم المعتمدة بإنزالها من مكتبة التجديد الإسلامي على الإنترنت واستيعابها بعد قراءتها بتطقيق وتمع خصوصا الكتب التالية أولا كتاب التوحيد أصل الإسلام وحقيقة التوحيد ثم كتاب الحاكمية وسيادة الشرع فكتاب الموالاة والمعاداة ويليه كتاب محاسبة الحكام ثم كتاب طاعة أولي الأمر حدودها وقيودها وغيرها من الكتب والأبحاث الهامة خامسا دعم إخوانكم في إذاعة التجديد الإسلامي بالتبرع بالمال ولترتيب إصال الدعم نأمل اتصال على الرقم التالي 0044 0044 سبع سبعين تسع وتسعين خمس سادسا مقاطعة كل من يحارب المسلمين خصوصا أمريكا وإسرائيل اقتصاديا بالامتناع عن شراء منتجاتها واستبدالها في منتجات دول محايدة كالسويد وسويسرا لحين تصنيع هذه المنتجات في البلدان الإسلامية سابعا التعريف بقضايا الأسرة وإشهار أمرهم وعرضها في إذاعة التجديد وجاء نصرتهم من الجماعات والأفراد لذا سارع بالمشاركة في قسم الأسرة وقضايا التعذيب في موقع التجديد الإسلامي أو إرسال المعلومات والبيانات على البريد الإلكتروني أو المشاركة الصوتية ثامناً نشر إحداثيات إذاعتكم إذاعة التجديد الإسلامي بشتى الوسائل الممكنة ومن ذلك على سبيل المثال تصميم بطاقة بحجم صغير يكتب عليها بخط مناسب المعلومات التالية إذاعة التجديد الإسلامي على القمر هوتبيرت 6 باتجاه 13 درجة شرقاً بتردد 12,577 ميجا هيرتز والاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27,500 ومعامل التصحيح 3 تقسيم 4 واسم القناة التجديد مع ضرورة التذكير بأنها قناة إذاعية تظهر مع قائمة القنوات الإذاعية وليس المرئية أشريطة الكسد من الوسائل المتشرة سهلة الحفظ والإهداء فنهيب بكم جميعا أن تقوموا بنسخ موادنا وتوسيعها على أوسع نطاق وأجود ذلك يكون بالنسخ المباشر إلى جهاز التسجيل عبر وصله تربط بين منافذ الصوت في جهاز الاستقبال بمثيلاتها في جهاز التسجيل كما هو مشروح بالصور في موقعنا الإكتروني علما بأن مدة البرامج حددت بساعة ونصف الساعة لكي تناسب شريط الكاسد المعتاد عاشرا شبكة المعلومات الإنترنت كسرت عوائق الزمان والمكان فصرعت نقل المعلومات وحفظها وتبادلها بين الأفراد ومكنت من إقامة الخوارات الفورية بين كثير من الناس لذلك فقد أصبح لزاماً على من يريد أن يساهم في الإصلاح والتغيير أن يقتني أجهزة الحاسوب وأن يشترك في خدمة الإنترنت وموقعنا على الإنترنت هو www.tgdeed.net وإن كان هذا العنوان محجوبا، فيرجى مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي www.at.net وسيأتيك رد آلي يحمل آخر عنوان معلن يتخطى الحج على مدار الساعة هذه النقاط العشر هي أبرز أنشطة تنظيم التجديد الإسلامي الميدانية لعام ستة وعشرين واربعمائة وألف للهجرة النبوية المشرفة الفين فشارك بأقصى حدود استطاعتك وإياك أن تكون اتكاليا تعتمد على عمل غيرك ولا تؤجل عمل يومك لغدك قم وانهب وشارك إخوانك في تنظيم التجديد الإسلامي لتكون كلمة الله هي العليا باستعاده سيادة حكم الشريعه المهجور واسترداد سلطان الامه المغتصب المسلوب والسلام, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته امدا عن الرقدا انه الله قصرنا واعلنا امدا عن الرقدا انه الاسلام عاد في سبيل الله اذا هنا ملامح او اعلان الاعمال المدنيه السنوي لتنظيف التجديد في سبعه دقائق تقريبا نود ان يعني توزع هذه الماده او هذا المقطع على الجوال وفي كل الوسائل من استطعنا نفرقها اذا نفرقها وعلى كل حال في في سبع حلقات او ست حلقات سنشرع هذا هذه النقاط العشر سأتناول في هذه الحلقة بعض بعض النقاط وسنبدأ دكتور في النقطة الأولى أو نحب دكتور كلمة عامة بمناسبة نناقشهم بأخير جميل جدا إذن مسألة الدعاء دكتور الآن أولا الدعاء لأخوانكم في تنظيم تجد الإسلام التوفير والصداد والأجر والمتوبة مع دوام النقد وتقديم النصيحة تقريبا كما جاء في, في, في هذا الأمر دكتور أهمية الدعاء الآن نقاش تنظيم التنظيم يتكب على أساس الأساس عقائري الأساس العقيدة الإسلامية والعقيدة الإسلامية عقيدة روحية يتوام من وجود الله هذا المطلقة الأساسي وهي عقيدة عقلية وليس تسليمية أو مادي بل هي عقيدة عقلية وروحية الجانب الروحي فيها هو إدراك الصلاة بالله إدراك الصلاة بالتكوينية من ناحيه الخلق والاجاد من عدم ويصل الدخصه التشريعيه الى على هو المشد والامل الناهي ويترتب على هاتين الاثنتين بالضروره اللجوء الى الله سبحانه وتعالى بطلب الدعم بطلب الحفظ والرعايه والدعم والنصره اصبر المستضعف والفقر والعجز لان هذا هو معنى العبوديه بالاضافه لان الدعاء مطلوب شرعا لذاتي وعباده خالصه لذاتي فضل عنه مجرب أنه فعال ومنتج وهو كما قال يا كثير ملعوب بعد الدعاء سلاح المؤمن نعم فاذا الثاني الثاني يعمل في في إسلامية منهجيه فلابد عقائديه فلا يكون اذا والهدف هو تحقيق العبوديه لله في من والدعاء من جوهر العبوديه او كما قيل هو مخل العباده وفي الحقيقه هو العباده جميل جدا واذا هذا الخطاب الدكتور موجه لمن هو مقتنع يعني باعمال تنظيم حزب طبيعه الحال انا ما بخاطب الحزب الشيوع الصيني ولا بخاطب يعني او غير المقتنعين مثلا ترى البعض قد يكون متوقع في امر التنظيم وحفله الوسط لما نخاطب عبر كل سبحانه تعالى بي بي في اطار مع الشريعه المنزله على محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا يقتضي ان يكون الدعاء جوهريا عمود فقري اللي اللي هي لحياه الانسان عامه وللعامل فيه حمل الدعوه والمكافحه بشكل خاص انه بحاجه مستمره الى اعتضال الله بالتثبيت وبالدعم وبالحمايه من من كيد العداء ومؤامراتهم وخبثاتهم والله سبحانه وتعالى قادر على ان يحدث من الـ من الـ من, الـ من الامور ما, ما, لا ما لا يكون في حسب اي أحد واي ابو قلب موازي لقوه بحيث يعني مثلا عندما وقعت ضربه ال11 من سبتمبر اظنوا كثير النهايه يعني من حكام العرب السفله الكلاب ظنوا انها ستؤدي الى تأديب الامم على بلادهم وتخلص من المجاهدين وستؤدي الى اذا تراموا في هذا أمريكا بالدم والشتم للمجاهدين والتبرؤ منهم ظنوا انفسهم من هذه مكاسم كبيره فانتهى الامر بالله هم كسبوا وامريكا أن تضرب بالنعال في العراق وستضرب لا محاله على ابطال الزمان او قصر وحتى لو بقي لهم متنا نحن نحفظوها ونسجلوها ما هي الا بضعه سنوات او بالكثير 10 15 سنه في افغانستان وستنتهي إلى هزيو منكرة وذل مروعة وكذلك أذنابها من حقام سيكون سينتهون من ينتهي بالموت الطبيعي او بالسرطان أو بالغم أو بالهم أو على اعواد المشالق منتهي لا بحاله الزمن او قصره فهذه كلها من من حسد مكر الله وتدبيره باعدائه ومن كره ويمكر بهم <تصفيق> انه قد احطب <تصفيق> كل شيء علما وهم لا يحيطون نعم فكلما دبروا تدبيرا انقلب عليهم وكلما فهموا فهم وفهم حصل فيه نقص بتقديس الاسفه علفا انقلب عليهم وبالا وهذا سيحصل وسيظهر بعد كل يوم يوم بعد يوم وهو وهكذا قرر تجرانيستس ايضا استعد على هذه العملية التي حصلت يعني مقتل الحريري بغض النظر عن سوريا او هذا مستبعد جدا سوريا ليست في حال في حال من الذل الاول والانكسار مع اجتثاث النظام السوري طبعا بما لاجعلها اهلا تقوم بهذه العمليه فالعمليه في الارجح عندما قام بها مجموعه جهاديه صغيره مستخدمه باب الاجتهاد ترتب عليها امور ضخمه جدا وتحول في الشرق الاوسط وسارع هذا البغل الاحمق عبد الله بن عبد الجليز السوري بسرعة الانسحاب قوله والا فقدت الدعم السعودي نريد ان احترم في حضره أمريكا وانسحاب السوري سينقلب عليه وبالا وعلى أمريكا كذا كثروا اصبروا تحمل وهذا كله ببركه دعاء الصالحين نعم نعم وبالمناسبه الحكومه السعوديه دكتور انشئ قبل اسبوع وأب... Hallo منظمة الهيئة الوطنية لمكافحة الاسلحة الكيميائية والجرثومية والنووية وهم لا يملكون اصلا هذه الامور ولا يملكون منشآت ولا حتى يعمل كشير بمصانع لا نعم تطلع وزارة الداخلية مضاهاه او مقاربه يعني لمنظمات حقوق الانسان يعني من المؤسسات التي يعني تسيل في الخارج متحكة حركات المضحك او قرعه فيثاغوراس حركه ارها قرعه لا. يعني ما لها شعار خاص نعم اذا دكتور يعني, يعني الان أم يعني, جوهر يعني جوهر أمر وجوهري وأمر موسيقى وغضر ما عن كل جانب هو لظهار الفقر والحاجة يعني هذا الظهار العبودية نعم من الأسفل وتعالى نعم. نعم الآن قضية دكتور وتقديم نعم. النصيحة همية هذا العبد هذا مهم دكتور. يعني مثلا يعني كثير نعم. من الناس دكتور يعني لا يحب يعني و... لا يحب النقد بل يحب النصيحه وتكون يعني بمناسبات معينه احدى باداب وديباج و... لا باس على روح شكما بابل المشهوره والنصيحه وشكلك يعني حنحتاج يكون في شيء بالقصوى اذا حصل خلل او انحراف طبعا هنا كاميرات تبقى يكون اقتراح مثلا إجراء معين اداري او إجراء معين ضمن الاطار الموضحات هذه يكون فيها نقد بالقصوى يكون فيها اقتراح والله اسلوب اللي وكذا كذا كذا لا مثل ما اقترح علينا احد الاخوه تذكروا يعني طبعا انا الموضوع بسيط لكن اقترح بدل وجود فاصلين ثلاث فقرات و فاصلين نجيب فاصل واحد وفقرتين حددوا على الشريط وذهبت عن باله فمجاور ما سمعناها بدانا نطبقها في اليوم التالي سهله جدا ومريحه ولها جوانب ايجابيه يكون بدامجكم فقرات ولا خمسه ولا فقرتين امر إل... يعني روتيني ما حظ وليس له علاقة بأي أمر حقائدي فهذا يأتي باب المشورة والنصيحة لكن خطاتي مثلا أمور التي أعتقد الناس أنها عقائدية أو فكرية سيحتاج يعني نلاحظ فيها مثلا اصرار على الخطا او ركوب راس فحين اذا يكون النقد لا دعما يجوز السكوت والتدليس ولاحظنا عمليه السكوت والتدليس هذه ادى الى نوع الى نوع مش نوع من المن العصبيه الحزبيه وادى الى ان حركات الشعبيه طويله عليه والتي ينتمي اليها مئات الوف ان تقاتك ترخص بها يعني مثلا قرأتها قبل اليوم الظهر اليوم ولا امس يعني اليومين هذه في رويفن باز هذا اليهودي المتابع لحركات الجهاد حتى كتب رد عليه رويش عطيه الله رساله الى رويفن باز أم. أم. أم. اجرى تحليل على حوالي 150 و60 استشهادي في العراق مم. على جنسيات وغيرها هؤلاء نقام منهم من الجزيره العربية طبعا استخدم هذه للتطبيل والتزمين ضد المملكه العربيه السعوديه والدعوه الوهابيه هذه هي راس الشر ومن بعد كذا الى اخره هذه واحده انه هم فارين دكتور احنا لكن لا يغري عليهم شيء يعني اثنين ذكر انه فيه جزئ قليل واحد جزائري واحد سوداني او اثنين م. سوداني حتى السوداني هذا كف الجزيره العربيه في سوفي ما هلاك اثنين سعودي يقول ولو يوجد بينهم مصري واحد ويسري على سبب ذلك الحزب الحكومه المصريه واستماعتها في خدمة أمريكا وإنبطاع الإخوان المسلمين وتوجيههم للشباب بعدون خلاط في هذه العمل. الدافع على الأرجح من الإخوان المسلمين هو التسطر على جريمة أصحابهم وحبائبهم في العراق التي تكبوا جريمة الجرائم وهي المضيوات تحت الرأي الأمريكية وهذا مثل ما كررنا إلى أن شقة حلوقنا حتى احتقنت حلوقنا في الفصحة وحمرت وأصبح نصاب بالفحيح لان انها من اعمال الكفر يكفر بها فاعلوها إلا من قام يعذر من, من اعراض عنه ومعنى موالاه تكفير المعروف لكن هي بالحيثيه من اعمال الكفر تجعل من يقوم بها حربيا يستحق رتبه المقاتله ف وبالفعل البارحه داروا كان في فيجار وسير مفخخ قرب مركز الحزب الاسلامي كاتبهم صح لا كتبوا للاسف كان بعيد عن مكاتم فهذه هذه المصيبه فالاخوان المسلمون يدلسون حتى على جريمه اخوانهم ولسات هذه جريمه سبق اندلسوا على جريمه اخوانهم في الاردن الذين يدعمون نظام الهالك حسين وما زالوا يدعمونهم بشتى العذار المنتنى الخبيثة السقيمة فهنا يحتاج الأمر إلى الشدة والنقد وإحدى الأخوان كتب لي أن يعترض على بعض الفاض الشديدة بعض البشاريخ ويقول عن الناس لا يستعبونه هذا مرة ما رأي وجيه ما ننكره له هو جاهده وذكر بالذات مثلا ذكرنا على الفوزان مرة من هذا البقرة, <تصفيق> البقرة طيب بس لا تزعل لما اقول لك الحمار هذا الحمار الذي يحمل اسفاره اذا ما قد الدكتور يعني نقد هذا الرجل الدكتور ما فاد يعني, يعني لا هو يرى لا اصبح حمار لا جماهير الناس كس والمفروض كسب قلوبهم هذا وجهه نظر سيدا ليس بها بس لا بس بها بس بقلت يعني الاشكاليه هو أنه ايش اللي امامنا بالضبط امامنا انه أنت دائم عدوة تخضب جمهور الناس تحتاج إلى أمرهم أولا أنك تأخذ بيدهم خطوة خطوة لأنهم لم يحظوا بالتثقيف اللازم والثقافة الجماهيرية الواسعة اللازمة بسبب وسائل العلام العفنة والخبيثة التي داشوا ادبغطهم بالكلام الفارغ وكل ما ذكروا مثلا الحكومه حكومتنا الرشيده الرشيده رشيد لفظ حتى اصبحت يعني اصبح كل واحد يعيش صرا تجربه مجرد دم حتى انا ما ابي من كثره تكرارها مثل ما قال كوبز زعيم الاتحاد الالماني وتروباجاندا مشهور عندما قال اكذب اكذب حتى واستمر في الكذب حتى يصدقك ثم استمر في الكذب حتى تصدق نفسك ما تكذب تظن هذا صدق معروف قصه اشعب اشعب اخترع قصه أنه في كان فيه وليمة في جهة فما أرد في فيه منافسة البصرة أو بغدادة كان عيش فيها مملوعة بالطفيري من أمثاله فاختلق قصة أنه في طرف البلد فيه عرس وفيه وليمة وذبائح فصار الناس يعني حتى يحضروا هذا العرس يشاركوا فيه فكسرنا الناس يا رحي رحيم فقال اشعب لا يكون فعله فيعس وانا ما ادري مش معهم وهو <تصفيق> اختار القصه ابتدائك فنفس الشيء يا يمكن حتى تصدق نفسك فصدقوا الناس هذا كلام فاصبحوا يعني في مستوى فكري وثقافي منخفض فاحتاجوا الى الترفق ونقول لهم خطوة, خطوه من ناحيه اخرى تبقى العمليه عين الموازنه ما يمكن تترك هؤلاء يفلتون وتتعرف ان بعضهم اما خائن وهذا ما نقول على واحد خائن الا القاطع او نقول احتيايا يكون خائن يكون قاعد نعطي للجمهور عده احتمالات يا كل جاهل بعض الاشياء تصدوا على جهل فضيعه يا اخي يا جهل ما يمكن خروج من حده من نترك لهم الاختيار عاد يختار لهم فس ومشى وخياله طبعا كفر صريح مش المفتي اذا افتى خلاف ما يعلم فهذا من حكم لا ليشتعمل من الحكم من الحكم غير معصى الله من اعمال الكفر الثاني اهوى شويه عن جهل فيكون آثم ان نتكلم فيما لا فيما لا علم له به وهذا طبعا من من الاهام لكن لكنه افضل لحد الكفر في اغلب الاحوال فالعمليه فيها موازنه دقيقه احنا نعتقد بالنسبه للاخ هذا اللي كتب سارد عليه ان شاء الله وصلوا إلى مرحلة معقولة من النوج بإضافة الذين ما زالوا يعني يعيشون في أحلام تعظيم الفوزان وأمثاله يعني ما في شكلهم في عام المسلمين واحتربيين ولهم حقوق ولهم واجبات لكن أعتقد مصوحهم من القلة وهم من الهامشية بحيث إهمالهم أولى حتى إن شاء الله أن يوقظهم المصد يتوقظ جميع الناس إن كاتش من او بالدوي ده وانا متبرين فما تستطيع يعني ما لا يريد ان ما يزال يعني يصر على هذه المطلقات هي اكبر علماء لهم علماء بسمك هذا كلام حسن تحقيقي تاخر ونهار حتى يوم كان في مناقشه في برنامج الشريعه والحياه كانت خديجه زهر الله خير عندها حاضر استاذ من من من اهل دول افريقيا ما دول افريقيا يتكلم العربي بفصاحه جيد استاذ دكتور وشعب يعني يفرج الصدر أن ترى من هذا النوعيه تكلموا عن المجامع وكذا فاتصل بعض الناس ومسحبوا يعرف كثيره اظن هي الا طلب الحكومات تعبر عن رايها فؤاد خليل فع جيد تكلم كلام, كلام متوازن طبعا اشتد وهو دافع لكنه في النهاية الحزب التصين قال يا مثلا قضيه العمليات الاستشهاديه كان فضل المجمع الفقهي ينظر فيها ويصدر فيها شيء فمعنه الاغلبيه كثر انها مشروع اشياء مشروعه ولا شك فيهم ما يبغون في اصل شك اصلا ما يبغوا توحيده غربيه لكن بناء على طلب رئيس ذلك المجمع اللي هو طبعا امام البصر والبصيره مفتي اهل سعود اجلت ما صفه 8 يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي كيف اثق بهذا المرجع على في قضية فيها قطع رقاب وفيها موت وحياه لا يصدر والجمهور واضح موقفه منها لا يصدر, يصدر فتوى وياجلها اضاعه للحكومه كيف نثق به الفتاوى من يتعلق بالتامين وبالبنوك يعني في مشكلة احنا في إشكالية مستمره ففي عدم ثقه فمثلا هذا اخونا انتقد نقد جيد ومقبول بس هو لاقها ساعه شكل نصيحه سريه ونصيحته مقبوله وعلاها الراس بس يعني احنا نواجه هذه الاشكاليه الان في في التعامل مع مع, مع جمهور الناس هل تعطيهم جرعة أشد شوية أشد تعجل بثسارعهم أم يخشنها تؤدي إلى تنفيرهم يعني لا من المؤازلة دكتور ما هي الأمور التي نقضتم فيها الأمور الفكرية يعني نصرحتم بها وعدلتمها واستجبتم لها خلال سنة كاملة الآن في أمور الفكرية لا يكاد يوجد يعني بعض, بعض الملاحظات على بعض الجوالب الفكرية والشرعية وكذا وغالبها يعني إلى الآن ما جاء شيء يعني موصل لك التأصيل المتور فقط جاءت راض على تصفيح للحديث الفيوان ظلم ظهرك وجلد ظهرك وأكل معلك جاءت نعم ملاحظة دلو أن, دلو أن الإسناد المذكور في مسند أحمد يشير إلى حديث آخر لكن موقعه في المسند عجيب لأنه من الشيء للحديث الآخر يشار إليه بينه وبين هذا الحديث 60 حديث وفي صفحات أخرى فكيف انتقل هذا إلى هنا؟ يعني في إشكالية جاءت بعض الاعتراضات الفكرية قديمة مش السنة هذه قبل في الموقف الإنترنت على مسأل توحيد العبادة ومعلى الشرك الأكبر وكدا. والحمد لله تخاف رعنا منها لأن جبعاء منطلقين أنه ما كذبته الدعوة الوحابية هو الحق المنزل من فوق سبعات لا, لا صحيح حبيبي ما هو الحق المنزل من فوق سبعات ولا من تحت, تحت سبع رضي وإنهم ورأيه مجتهد وفيه خلل وعيوب فادحة وبيناها ودار النقاش فتره من الزمن ثم سحبوه لما يعدوا يناقشوا فالهستاد الجديد دكتور كان التقسيم لا لا بس هو كاتب بس هو كانت اشكاليه نشأت بغلطة من جزئيه من شيخ ثابت اميه شيخ عبد الوهاب فتحتاج الى تصحيح لكن حاولوا يربوا عليها على التلقين انه هذه الحقيقة القطعيه التي لا شك فيها فيعني في صعوبه ما ما جاء شيء من النوع الفكريه وانما جاءت فقط النواحي العمليه والتكتيكيه وشده الناقد ويعني في بعض انتقاداته وكذا المطالبه الناس بيها تكون اكثر تلطفا لكن هم مستعدين لكل شيء بما في النقد الموضوعي نقد الفكري تنقيحات ومط مراجعات الى آخره. مستعدين تعمل استعداد قضيه النصيحه دكتور الان اسلوب النصيحه يعني أحد السود على سبيل المثال يفضلوا تكون سرا نهائي احنا نسعكم يعني تكون النصيحه عبر الهاتف ما في مانع تكون عبر الهاتف مرحبا ابغى عبر, عبر الهاتف الاذاعه دكتورنا نعم الله يحييكم ما في اي مشرفه سيحقق النقد كذلك ما في ما, ما فيش مانع م. ما عند الايمان ماني اتى سينتقد مثلا ما باجي احد ينتقد نقد او يعني اراد ان يسحب النقاش في اول ايام عنده تصرف رجل يعني متهم بانه من الجاميين وقال ما هو اتهام نوايا ولا اخره والاصلاح كذلك هو يعطينا حلول عملية وأقوال مبواب ومبرمجة حتى ناقشها فذهب في عموميات بعدين انقاطع لم نعود يتصل فاضح لأنه أراد أن يدخلنا في عموميات والإصلاح والإصلاح ويكون سرا يكون على هذا كله كلام لا يجد السؤال ما هو الذي يراد إصلاح وهذا النظام شرعي أو غير شرعي وإن هي حدود الشرعية مهما لف الشخص ودارسه ينتهي لهذه النقطة لا محالة ولازم يواجهها أمن ويخرج منها بالتدليس والمراوغة ما يصلح جميل جدا يعني عشان واجه هذا المشكل الا شيء هو أن ما يكون كلام عام يكون يعني بالتفصيل كل مرة نقطه اشكلت علي او ازعجني هي اتصلي وناقش اما على الهاتف مباشره واما بالبريد الالكتروني الله يحييك الاسلوب ما في فرق ما النقد الدكتور النصيحه امر هام جدا جدا اساسيا في تطوير يعني العمل و القضيه يعني في العمل هذا ابو ابوي عمك ابو يضان انحسد الحسد في عيوني وانا سعد فقولهم ان ما حاله وهذا امر يعني طبيعي لانه مستحيل ان يدعي نفس العصمه لا بد تكون في اساءات وخطا حجر تقويم كثير دكتور علماء المسلمين يستغرب يعني مثل هذه اللهجه وهذا الخطاب لانه كثير من لا نقول الدول بل كثير من الجماعات الاسلاميه لا ترد دكتور في قضية النقد او الموازعات والتصحيحات الداخلية او حتى التصحيحات بالطرف يعني خارجي وشاتلك تكون <تصفيق> نتيجه طبعا هو ان كانت الحركة فيها حيوية داخليه وفيه فكر نقدي الى حد ما مثل في داخل حزب التحالف هذه لك ساعه ثلاثه اربعه مجموعات وهذا كان في خروج سيؤدي الى الحركة الحركه باكملها وموته مثل اقوام المسلمين يعني اعتبر بحكم ميته او في باكستان والهند. اي ما ما ما له دكتور السنا يستجيب للحق اذا اذا ما هذا الامر راني ما و... هو... لا تقسم الجماعه او المثل لا لا. لانه غير غير مريح وصعبه صعب طبيعته يكون معارض ويحب الجدل والاخذ والرد ولكن متى متعود انسان على ان يعني معامل يعامل معامله القديسين ومعامله الراشدين اللي لانتقال عليهم شيء ستكون النتيجه النهائيه طبعا انه سينتهى بقول اما الى الجمود وعدم الفعاليه مثل ما اعتقد نموذج الاوضح والاخوه المسلمين جميعا الاخوان الحركه ام في مصر وكل فروعها الصراحة مع ما, ما انجزت شيء في ما المراد انجاز كان المراد يعني انجاز ان نرجع الناس إلى العبادة وادنسها الى الحجاب فانجزوا في هذا الباب لكن ليس هذا اساس مؤسسات الحركه اساس في او جامعه التبليغ انجازها في هذا المجال اكبر من جزره اخوان طاولت ناس التدين الفردي والعباده والصفات الحسنه والاخلاق اللطيفه الجماعه التبليغ افضل متفوق على اخوانك بشك بالنسبه للدكتوره لا تطالب اكثر من هذا فهي منظمه يعني منظبطه مع نفسها ولا تتدخل في امور سياسيه وتكون معنا يعني في السياسه يروح لجمعات اخرى ومتفقه على العمل فيعني اخواني مسلم الله قالوا روح يا عم تشتغل في السياسه احنا مالنا شغل سياسه شغلنا عبادات واعمال كشفيه واعمال فرديه اذا بدك تشتغل في السياسه شوف قدام يسمحوا الشباب امور وتنظيمات اخرى ولهم اشتغلوا فيها بالطريقه السليمه فنتيجههم يعني عطوا طاقات اسلاميه كبيره وهذا النقطه دكتور يعطى اخذ عليك وعلى تنظيم التجديد انك يعني دائما تتعمد نقد جماعه الاخوان المسلمين وتترك بقية الجماعات الإسلامية أغير صحيح من أنتقد الجماعات الأخرى بسيطة انتقادات المصيبة الكبرى فيها هذه الانتقادات عندما تقدم حزبتها تقدم تبنيات معينة وجمود في العمل الميداني لكن لا يوجد في, في الأمور العقائدية إشكالية نفسك دكتورة بكل صراحة يعني لا يوجد اثر لي يعني حزب التحرير يعني في الوطن يعني عددهم يعني حزب هو نخبه وقليل العدد بين مصر لهم يعني جماهير يعني حقيقه بس بس امواج السؤال السؤال الاخوان يكون مصيبه اكبر لهم جماهير <تصفيق> السؤال الآن هل الجماهير هذه كيف كسبت؟ هل كسبت باعطاء الفكر السريم وقل للناس اصبروا الاعداد تواجه الحكام ام كسبت بتضليل الناس وبالتنزيل البيع على الحكام اللي حصلت انزال بيع الحكام مو يعتقدون هذا هو العمل السليم هذا خل... قطع دكتور صحيح ولكن بسبب الحزب التحرير ف. الآن لماذا خمسين سنة دكتور لم يستطع استقطبه إلا, إلا قليل من النخب دكتور هذا ليس دليل فشل لا ما هو دليل فشل دليل على أن Reason... المطروح الصعب على جمهورنا سيبتلعه وما طرح بشكل جيد يعني عندما شيء صعب يبتلعه وثانيا ما طرع بشكل جيد وثالثاً أهمل الجو... بعض الجوانب العملية مثل مشاركة في الجهال بشكل فعال في أفغانستان وغيرها فتركات الساحة لغيره وكان هو الأولى أن يكون فيها وكان ممكن يترشدها أفضل من غيره لكن تباعد عنها لأنه يرى العمل السياسي المحض وهذا خطأ وهذا واضح اذا في اخطاء هنا وحنا. اكيد قطع في هم انشط يعني او ابرز يعني 500 كعدد و... وانتشار بس عدد عديم القيمه يعني يعني مع هذا كل تاثيرهم يعني يكاد يكون ضعيف الان يعني الحركات الجهادية تتفاعل مع فكر حزب التحرير الربوعه تتقد عليه بس اقتصار على العمل السياسي لكن لا تتفاعل مع الاخوه المسلمين باي شيء ما ترى عندهم الا حصاد مر وحصاد مر بحظ ما في شيء اخر طال ايش كاريه يعني نكون عندك ملائيم الاتباع ولا تستطيع أن, أن ان يعني تواجه نظام الانظمه بكلمه حق في موقف يحتاج لك كلمه حق ما ولا لا. لا. تتخذ لا. موقف واضح من من القضايا العقائديه الكبرى والحكم ما انزل الله ولا الكفار هل عضويه المتحله مقبوله او لا الى اخره ما احنا في موقف واضح لا. في قضايا دكتور حتى اصغر ولكن للاسف يعني واصغر دون امريكا رميتالي يعني مثلا المفروض اذا انتم جماعه بهذا الحجم وعندكم الاف من حملات الدكتوراه وربمئات ما طلبته المفروض يكون عندهم مسوده نظام يتعلق بالانتحام هذا اللي يكون جاهز من 30 40 سنه بتنطوا فرصه المدفعوا في البرلمان فانما اردت يسمى الأحوال الشخصية في آخر التسعينات ما جاء من أخوان شيء نعم نعم سوى ما بيضها صحيح نعم جميل جدا نعم و... نعم وحكا جميل. صحيح آ... بالمناسبة على كل حال يعني في تقريد صدر أمس عن وكالة المعلومات السويسرية تقريبا ذكرنا في سويسرا من عام التسعيين تقريبا أسلم أو أسلمت أسلمت أسلمت, أسلمت, أسلمت ثلاثين ألف إمرأة سويسريين الاصليين اصول فرنسيه وايطاليه من سكان يعني سويسرا الاصليين ويتمتعون ب جميع الحقوق يعني الحقوق المدنيه الموجوده في القانون السويسري من حجاب وامور يعني كثيره حققه والكاتب يعني اشار ايضا لقضيه الامراهان او الزمتين المصريات يعني التي التي اسلم ومن ثم ومن ثم يعني وحيد تلك القنيسه وروح ونقنا خلق شعرهم ولبسوا لباس يعني دولة داخل دولة طيب هو يعمل يعني يقول النصارى الم... تظاهروا من حقهم يظاهروا طب لماذا ما يدوا الاخوه المسيحيين مظاهره هذا عمل جزئي غريبه يعني, يعني الحريات في سويسرا دكتور يعني 30 ألف يسلمون وما في كنيسه اعترضت عليهم اصلا بينما يعني ال... مصر على ولا جمعيه اسلاميه تحركت هذا بيان صدر فقط عن جمعيه حقوق الانسان في مصر تقريبا او جمعية التفرقة ضد التفرقه ضد الأديان اسم يعني احتجت وهي حقيقه نقلت يعني بيان عن أسر يعني البنات هؤلاء الاسر طبعا متضايقين مهما يكون لانهم قد يعني يتعرضون لعقاب ولا يدرون ماذا سيحصل فما في طبعا يا اخوانا زفي مظاهره راح يقول لك هذه الحجره ما تعال نخشل المفسه لنخشل تحول الى فينا ما تحول فينا قومي دكتور ام الحلول ليش انت مهتم بالامور الامور امر مسؤوليه رئيس الدوله في المقابل اقول رئيس الدوله اخذ دخل في هذا الموضوع ما نعرف ليش المسلم مشت خالد تكون عندك حريه اديان هذا اذا عنده يصير مسلمين واذا واذا مسلم يريد يصير نصراني اهلا وسهلا مش هاد. عندك مبدا حريه مش الدوله الآن. العلمانيه الان وهي انت الالمانيه على قائله مطرده هذا أمر كافي لأسف فأنا أقول يعني حتى الأمور الأصغر دكتور يعني متروكة وليس الأمور الأكبر هي قضايا التشريع وقضية النظام الرئاسي وغيره دكتور ننتقل الآن إلى قضية ثانية وهي قضية وهي البند الثاني من النقاط العشر وهي قضية الاجتماع لفهم ما يباث من البرامج والشق الثاني طبعا في قضية يعني اثرى المشاركه بالصوت والقضيه هذاك قضيه الاستماع الان يعني قد تكون يعني عو قد يسمع الى جزء يعني لا لا يوجد عنده من الوقت الكافي حقيقه من يعني الخاص اعمال يعني متعبه ومرهقه لهذا لهذا وجعلنا البرنامج وجد له عده صيغ صيغه ممكن, ممكن تنزلها توضع في شريط كازيت عادي حلقة معينة من الحلقات أو جزئة معينة وكذلك ممكن عدد من الحلقات يوضع في سيدي العشر طالب يعني في نسبة لا بها من الناس من الطابقة المتوسطة حتى من صغر الطابقة المتوسطة وجدت بيهم في سيارة جهاز تسجيق قد لا يكون سيدي لكن جهاز كسيد في البيوت الكسيدات منتشرة وأصبحت يعني أكاد لا يخلو منها بيته انا في الإلكترونية الكتروني دكتور بالام بي 3 بلاي يمكن يخليها تكون في في يد كل كل واحد من الطبقه الضعيفه او كذا لكن الكاسيت اعتبر الان من الخص اشياء موجود في كل مكان تبداوا تركز يعني خلي معك كاسيت في السياره احدكم معك كاسيت الخاصه اللي يسموه سووكمان يسمو معاه في كل مكان مثلا نزهه الى او يستمع ما يتيسر. حتى في السرير كي يستمع الى غاله وصل يكون استوعب ويرجع مرة ثانية من أول الشريطة والجهة التي وقف فيها حيانا دكتور الإنسان يستمع ولكن لا يفهم كل شيء دكتور يحتاج عيد السمام مرة ثانية هذا الطريقة الوحيدة لأن الإنسان فرد لا يشتغل بفرديتي ماله لعيد السمام مرة أخرى نعم فإن ذكرت عدة مرات لا شك أنه ستنجلي بعض النقاط كل مرة يستوعب جزء إضافي لأن يعني كثرة الشكوى من أن مادة حقتنا ثقيلة وهذه أن سرعة إلقاءه جدا ونحاول نعالج هذا القبض المستعصي لكن هذا طبعا شيء يعني ما شبع على شيء عليه في السرعه هذه صرا بعد عشرات السنين من التعود على القاء السريع هذا انت دكتور تطبق البند الأول وتمقد نفس الدكتور <تصفيق> بس <تصفيق> <يعني إنا> <تصفيق> حتى عندما دبا نقرا شيء من ورقه برضه طلع الخلاصه هي يعني هذا فهذه اشكاليه ما عدنا لها حل نحاول. نحاول لكن ما ما استطعنا نعد او نضمن <تصفيق> <تصفيق> البديل لها اذا هو التسجيل سماعي شيء أكثر من مرة نعم بعدها المناقش طبعا سنتي البغمان لكن الاستماع الفردي بفردك عالة غير كافية تجد دائما هناك حاجة إلى طالب وأستاذ وليس مجرد لاستمع المحاضر لا يكون مثل هذه المحاضرات لكن يكون فيه تفاعل فإن كانت في بعض المواد التي تحتاج إلى تمرين ومراجعة مثل المواد القانونية شغلنا أشمع المواد الفكرية والقانونية يوجد عادة مع المدرج أو المحاضر يكون فيها المئات ما يستطيع أن يتفاعل معهم لكن يوجد حلقات صغيرة لمناقشة أو حل مسائل أسبوعية أو واجبات مزرية ويجتمعون مع اللي يسمونه التوتر اللي هو المعيد أو كذا لمناقشتها فهذه ما لها بليلها هنا إلا أنه بعض الميول المتشابهة أو المتعاطفين على نفس الفكر يجتمعون أربعة خمسة ويتناقشون في الموضوع نعم في فئات دكتور يعني سنية يكون حقيقة من الصعب عليه حقيقة كل شيء اذا كان يكون عن كبير سن مثلا او يكون يعني, مش... مش... يعني ما تعلم يعني لا يقرا القراءه الجيده او يعني يكون مصرف في اعمال بعيده عن الكتابه والقراءه اصلا لهذا السماع يساعد في هذا وبعدين لنقي عاده يعني من حيث مبدا ممكن يستوعبه كل انسان سؤال دكتوري عن كثره المراجعه والوال وتكرار وال... وال... وال... يستوعبه سؤال يعني بدي انا هل الاستماع مهم جدا جدا دكتور حتى نوصي عليه و نؤكد عليه يعني في بند مثل هيئه ما, ما صافي استماع ليه لهذه البرامج او طبعا قراءه على من من اقليه من نخبه طلبه العلم للكتب إذا ما صار لها تصير في وحده فكريه وسبقنا تتخبط يعرفون ايش في النسال الفلانيه ما هي نقطة فلانية ما هو اعتراضنا على الموضوع الفلاني ما هو الاستدلال الشرعي على الموضوع الفلاني فتكون نتيجه انه يصير, يصير عندك التحرركه تبعثر على الاف الاراء أو تبقى اراء غامضه ومشوشه غير منظبطه فتكون النتيجه أنه ما يصل لنتيجه ما يصل في وحده فكر واذا ما في وحده فكر حام على الاقل خطوط عريضه ما يصير في وحده تحرك فيتبعثر الجهود الغرض من عمل التنظيم ما هو ان انشاء تنظيم يعمل اعمال مشتركه لامك تقول اعمال مشتركه على اساس فكري مشترك في خطوط عريضه على الاقل مش في كل تفصيل فإذا المعدل هذا معناه ما في تحرك مشترك معناها ليس هناك تنظيم مجوعه وبعثره من الناس كل واحد يمشي يمشي, يمشي في اتجاه اخر غير اتجاه الاخر واحد راح شرق واحد راح غرب وتبعثر الجهود ولا يكون في انتاج الان الواحد ذكرت المصطلحين دكتور الوحده الفكريه كنت يعني اريد انا سالك الوحده الفكريه لان الفكره المشتركه ما يعني الوحده ما المقصود يعني الوحده الفكريه لا تريد الناس تكون قوالب دكتور لا لا من من الاتفاق عليه عامه مرة قلنا بستة أشهر من لا يوافقنا على أن الحادي عشر ما عمله المجاهدون في الحادي عشر إذا كانوا هم اللي عملوا طوال فينا سيقولوا ما عملوا لكن غض نظر فلنقع عن هذه الادعاءات المختلفة اللي عملوا أنه مشروع وحق وهو قصاص عادل بلدون قصاص عادل بكثير من لا يوافقنا لا يتعب نفسه يقف الإلهاء ولا يستمع لها هذه نقطة اساسيه إذا ما حد يذكر هذه النقطه مع نعيد خل الجسيم إذا واحد يقول انا مش فاهم الموضوع استمع ما نقول استمع لما اقول واستاذنا وما اقدر دكتور الذي لا يعني يكون يعني بعيد عن الاخبار اصلا بصفه فلا يعرف تفصيلات الحاجه نص اجتماع برجع يكون ولكن بعيد ما يبغي. يحب يحب ان يستمع لنا ويحب يستمع للاناشيد مثلا دكتور الاناشيد هذا للمتعه متعة. ويوجد ناس تستمع للمتعه لكن ليس هذا هو التحرك العمل الميداني ليس هذا التحرك هذا يكون مستمع للمتعه لا بس هذا وسهلا نعم مثلا عرفنا صار نستمع لقران النورانه حلوه ما فيش مان احلى وسهل حلم نعم ضحيح اي <تصفيق> جميل ناخذ استراحه دكتور ونعود اذا مستمعي المستمعين فاصل ونعود لمتابعه برنامج حوار في قضيه لك لا للزيف في سفر القيم والماجد فوق الانجم الكرام نود أن نحيطكم علما بأن موقع تنظيم التجديد الإسلامي على الانترنت يحتوي على أقسام قيمة ومفيدة منها مكتبة التجديد الإسلامي تسجيلات التجديد الإسلامية إذاعة التجديد الإسلامي ومنتدى التجديد الإسلامي فسارع بزيارتنا على العنوان التالي www.tgdeed.net وفي حال حجب العنوان يرجى إرسال رسالة فارغة على البريد الإلكتروني التالي www.tgdeed.net تستشفي من فاعل الاسلام من فضلك اقلب الشريط